الصلاة والسلام الأثماني أجمعاني على خاتم الأنبياء والسيد المرسلين المروث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطرعين وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى المدين ثم إما بعد فهذا مجلس جديد من مجالس الفقه للفقه الأولى بمعهد إعداد الدعاء وهذا باغ جديد من أبواب كتاب الطهارة في كتاب مونار السليل والذي عقده المصنف رحمه الله تعالى ببيانه أحكام الأذان والإقام وقد خالف المصنف عادة البثير ذكر أحكام الأذان والإقامة في كتاب الطهار وكان الأولى أن يذكر في كتاب الصلاة وهذا هو عادة المؤلفين جميعا أنهم يذكرون بابا الأذان والإقامة في كتاب الصلاة لكن لعن المصنف قصر ترتيب الأبواب أو الفصول على حسب الأول ثم الذي يليه أو ذكر ترتيب الشروط التي تكون أو لا تصح بها التي لا تصح الصلاة إذا يعني ذكر الأول كلام عن الطهارة بصفة عامة ثم تكلم عن الأذان فإن الأذان والإقامة قبل الصلاة أم في الصلاة؟ قبل الصلاة ثم عقد فصلا لشروب صحة الصلاة ثم قال كتاب الصلاة اللي يصفه في الصلاة فلعله رتب المعلومات على حسب الأسبق منه فلذلك لعله أدخل باب الأذان والإقامة في كتاب الطهارة من أجدال لكن كما قلت إن الأل يقوى أن يذكر باب الأذان والإقامة في الصلاة الورق الذي معنا هذا الورق يعني إن شاء الله استوعب المسائل التي تتعلق بالاذان والاقامه فشمل ما في كتاب مدار السبيل وما في غيره من فنبدأ إن شاء الله عندك أول سؤال عرف الأذان لغة وشرعا العرف الأذان لغة وشرعا الأذان في اللغة الإعلام ومنه قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذا في آكل ذيبا فأذنوا أي إعلاموا أن هناك حرب على أكيد ربا من الله ورسوله ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكيد أذان عن إعلام وأيضا في السنة في كتاب الجنائز في حديث معطية في غسل في تفسير بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا فرقتلنا فآذنني آذنني يعني إيه؟ أعلمني يبقى كلمة أذان في اللغة بمعنى إيه؟ الإعلام وأما تعيث الأذان شرعاً فهو التعبد لله قلنا التعبد لله لإن الأذان إيه؟ عبادة أذان إيه؟ عبادة فهو التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاه للاعلام به اذا الاذان عباره عن الفاظ ايه مخصوصه لأن لأن ذكر الله لان الله كثير هناك مشان سبحان الله الحمد لله ذكر لله لكن هذا ليس من الايه ها ليس من الذكر فنزلت بدخول وقت الايه بذكر مخصوص وإذا نظرنا إلى الأذان وجدنا أنه قد اجتمل على تعظيم الله سبحانه وتعالى ولذلك وصف بأنه دعوة تامة وضح ذلك أو بيزة لما قلت للأذان تجد أنه قد اجتمل على تعظيم الله أوله وأخره أوله الله أكبر وتتكرر هذه الجملة أربع مرات في الأول هذا كل دليل على تعظيم الله عز وجل وتتكرر أيضا في آخر الأذان مرته الله أكبر الله أكبر يبقى اجتمل على التعظيم لله واجتمل على توحيد الله عز وجل في الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله واجتمل على إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله فإذا هو دعوة تامة ويزالك نقول بعد الأثنى اللهم رب هذه الدعوة التامة لأنه ليس فيها نقص لأنها كاملة لأن التوحيد يكمل العبد أما الشب فنقص ظلم فلأنها خلت من الشرك واجتملت على التوحيد وإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم الله سبحانه وتعالى فكل ذلك دليل على أنها اجتملت على هذه المعاملة العظيمة أضف إلى ذلك أن فيه الدعوة إلى الخير لما تقول حليلية على الصلاة حي على الفلاح حدثها دعوة إلى إلى الخير دعوة إلى الخير أما عن فضائر الأذان وفضل المؤذين فهناك حديث كثيرة نذكر حديثين عن أن يردط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلموا الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه للسهم ولو يعلمون ما في التهجير ما استمقوا إليه التهجير عن التركير, التركير ولو يعلمون ما في العتمة العتمة لا العشاء وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا إذا مما يدل على فضل الأذان أن الناس لو تعلم فضل الأذان لا استاهموا عليه يحصل نصارع وتصارع بينهم من أجل الأذان وعن ابريد عزل أن, النبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته ان الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل اجر من صلى معه انظر لذل الصف ان المؤذن يغفر له مد صوته شبا في العصر اللي في شوف الناس اللي متعزن في المجلد الحرام مثلا أخبار أو الناس اللي للوقت المعزنين يكونوا في كبيرات الصوت إن هذا سبب المغسر وإن كل من سمعه يشهد يوم القيام حتى إن الحجر يشهد له الحجر الحجر والشجر يشهد له وإيه كمان وله مثل أجر من صل لأن الدم على كفاعل ناس أعدى في السوق وفي المحلات وهذا رجل نباهم للصلاة فقاموا وتركوا ما في أيديهم وذهبوا للصلاة يبدوا في مزاح سفن الموك دل على خير كفاعل وهو يدعو إلى أعظم خير بعد التوحيد هو إيه؟ الصلاة أعظم خير بعد التوحيد الصلاة ما حكم الأذان والإقامة على الراجح مع الدليل؟ طبعاً كما قلت لك إن الانتحان على السؤال واختصار الجواب يعني أولاً حكم الأذان والإقامة هي فيها حوالي ثلاثة أقوى مستحق فرض عين فرض كفاية فرص عين تقول لي راء الراجح أنه فرض كفاية تجي بالدليلة نفكر بالدليلة اللي إجابة ما؟ اللي إجابة فيها قال وأما الأذان أخذتنا في سورة هم أما الأذان في المسجد للجماعة فراجقوا عنه فرض كفاية يعني فرض كفاية إذا فعله البعض سقطوا عن الباقي يعني الشرط كل شيء ينتأذن لا لو إن في مساجد أو بعض الناس أذنوا يكفي الباقي يكفي على فرض الكفاية فرض التفاة الذي إذا فعله البعض صغف على الباقي لكن فرض العين هو الذي يجب على كل واحد بعين يجب على كل واحد بإيه؟ بعين يعني بذاته بشخص وإذا تركه الجميع أثموا جميعا بل إن بعض العين قال ويخاتب يعني لو في بلد قرية قالك معدش هنأذب قالك يهتموا جميعا وولي الأمر يجب أن يقاتلهم إذا أصلوا على ذنبك لأنهم يعطلون شعيرا من شعير الإيه؟ الإسلام يعطلون شعيرا من شعير الإسلام وهذا ماذا بالنسبة للمحمد واختيار شاك الإسلام تيمين والدليل على ذلك دل... الدليل على يوم فرض كأيين قول النبي صلى الله عليه وسلم لملك ابن الحويث فإذا حضرت الصلاة فليؤذل لكم أحدكم أحدكم واحد فيكم بس إيئات المشكول لكم تأذن وفي الكلام يبقى إذن حكم الأذان إيه والقامة فارغ كيفان طيب ماذا شرع الأذان ومع سبب ذلك مع الدليل؟ ماذا؟ شرع الأذان؟ شرع الأذان في السنة الأولى من الهجم طب سبب ذلك إيه؟ وكان سبب ذلك أنهم كانوا يتحيلون للصلاة أي يقدرون وقتها ليأتوا إليها شوفت أنت لما تكرروا تكون قطع كده في البلد تتقعد الآن كل شواء الظهر أذن ونصر أذنش وتقعد كده تصمد كده هل في حاج دي رفع صوته بالأذان و... فبتبقى الآن فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدرون وقت الصلاة كانوا يقدرون وقت الصلاة يعني ينتظرونها ليأتوا إليه فتكلموا في ذلك لا أقول ما في فتكلموا في ذلك فحصل اقترحات حصل بعض الاترحات الاترحات ذلك كان من عمر رضي الله عنه يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يشتبعون فيتحيلون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم متخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصار وقال بعضهم بنبوقا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعتون رجلا ينادي بالصلاة أو تنعتون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله عليه وسلم يا بلاد قم فنادي بالصلاة فهذا الحديث دليل على أن صاحب الاقتراح بالأذن هو من؟ عمر رضي الله واضح لرؤية الرأة هذا ورد في حديث أخر أنها رؤية رأة وافقت هذه الرؤية رؤية صحابي آخر وهو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه فعندما ماذا رأى قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب ليضرب, لا ليضرب ليضرب ليضرب ليضرب ليضرب به للناس ليضرب به للناس طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يوحى إليه فيه كان كان يتبع اه اليهود والنصارى ينظر الى لانه اقرب لانهم اهل ايه اهل الكتاب لانهم قال عندهم حق وعندهم ايه باطل انهم حطوا عندهم حط باطل فكان ماذا يؤمر به كان يتبع فيه هناك منهم مثلا صيام يوم عاشوراء لو كان لما راى اليهود يصومون وقال نحن اولى من من وصامت واضح فهو لما اقترح الناس مقترحوه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعم ليدغرب به الناس لجمع الصلاه قال عبد الله بن فطاف طاف بي وانا لا رجل يحمل ناقوسا في فقلت يا عبد الله اتغير الناقوس قال وما تصلع به فقلت ندع به الى الصلاه قال افلا اذلك علما هو سيقول لك من ذلك فقلت له بان قال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر طبعا انت تقول الله اكبر الله اكبر يعني يسموا بنسبه الله اكبر الله اكبر بقول لك السكن ده ضرب راسه في التلفزيون كده اللي هو فيلم بلال يعني وتقبلك لا ما دخلش الولاد ده كان مصل ده كان شغال اللي كده ف لا خبر الاذان مش بهذه الطريقه الله اكبر الله اكبر وواضح اشهد ان لا اله إلا الله اشهد ان لا اله إلا الله اشهد ان محمد الرسول الله اشهد ان محمد الرسول حي على الصلاه مش حي على حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ثم استأخر علي غير بعيد ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة لما تجد أقوم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بنال فألقي عليه ما رأيت فيؤذن به فإنه أنت صوتا منك فقمت مع بنال فجعلت أنقيه عليه ويؤذن به قال فسمع ذلك عمر المخطاب وهو في بيته فخرج وجر رداءه ويقول والذي بعثك من حق يا رسول الله لقد رأيتم مثل ما رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحق ها عرفت ماذا شرع الأذن السنة الأول ها كيف مساف ذلك عرفت السنة الأول في الأذن إيه طيب أيها ما أفضل الأذن أم الإمام معدنه ولماذا يؤذن النبي النبي صلى الله وسلم ولا خلفائه الراشدون يا سوداء خلفائه ولماذا لم يؤكد ان صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه نعم اذكروا خلفائه ولا كان في واحد يقول الواحد ماذا فعرف لنن بحماره قال باعه قال لا تقول باعه قل باعه قال لي ماذا تقول بحماره قال لإن الباع تجور قال لي عن الباع تجور باعك تجور وبالما تجور وضح يا شعمال هل أنت في ده مر لكن باعه ده الفعل أصلا فقل له دي لبقى قول له أنت بتكسرها ليه؟ اسمها باعه قال له طوالتك <تصفيق> قل بحماره قال له لين باقي بتقر؟ قال له أنت باقي بتقره وباقي بتقرش شميعنا باقي كين أخو؟ والآخر يقول له يعني أبو كان موجود فقال لا لي لو يعني لو قال له لا تخيف لا تطلع غرض لو قال له ليه تغيرت قال له, له فقال له لا ليه لو اخترنا بين الاقوياء المهم ولم ولماذا لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين خلفائه لا ان الواقع صح تطور فعلا ايه أي تطور فعلا يعني تطور فعلا إذا ما هو معتوف على المغفر إذا ما معتوف على المغفر طيب آه، آه، آه، الأذان أفضل ولا, ولا الإمامة قال الشرق نفسيين رحمه الله،, الله الصحيح أن الأفضل الأذان الأذان أفضل من الإمام لبروض الأحديث الدل على خطه ولكن إذا قال قائل الإمامة ربطت بأوساط شرعية مثلا يأم القوم أقرأه من كتاب الله ومعلوم أن الأقرأ أفضل فقر... ف... فقرمها بي يدل على أفضلية فنجيب عليه بأننا نقول لا أفضلية في الإمام الإمام لا فضل لكن الأذام أفضل لأن الأحاديث اللي وردت وردت في فضل مين الأذام المؤذنين وردت ولكننا نقول أن الأذام أفضل من الإمام لما فيه من العمذ ذكر الله وتنبيه الناس على سبيل العموم فالمؤذن إمام لكل ما يسمع حيث يقتدى به في بكل وقت الصلاة ويمسك الصائم ويفار ولأن الأذان أشق من الإيمان غالب صحيح المعزل بيحتاج روح بدل بيحتاج روح تحمسل فاتليه أطبط في موعده تليه على الصلاة ممكن الإيمان يجيب فرض والله من نبي واضح فهو الأذان أطبط بالأشق وطب لي بأيه ليؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه وهم أحرص الناس على الخير ها إيه الجواب لأنه مشتغلوا بالأهم معنى المهم لأن الإمام يتعمق به جميع الناس الإمام اللي هو بليل أمر هذا فلو تفرغ لمراقبة الوقت لنشغل عن مهمات المسلمين ولا سيامة في الزمن السابق حيث لا ساعات والأدلة سهلة وخجال الانتاني يبقى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي هم الخلفاء كانوا نشغلين بقيادة الأول فعشان بقل للخليفة أو وقت الصديق طوله امسك المسجد واسم أن عدد ما شاغل من ذلك وطنك أفتاشى فانشاغل عن هذا الأمر في بعض أمر ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبتها إذا عمل عملا إيه؟ يعني أثبتها داوى معالي وذلك لما صل فيهم الركعتين ركعتين سنة ركعتين سنة الظهر لما بعد الظهر لما شغل عنهما بوفد إن الوفود صمهم إمتى بعد العصر عمل إيه بعد كده داوى معالي في اللي ركعتين بعد إيه بعد العصر على ظهر فكان إذا عمل عمل إيه فلو كان أز المرة كان إيه يحصل أي داوى وهي بأخير من شخص الكلام فمن أجل هذا لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في صلى الله عليه وسلم لا الكلام دا وفادت كسنة الظهر العزر أما أن تنشئ ركعتين دا. وإن كان مسألة صلاة سنة بعض العصر مختلف فيها كما سألتنا في يعني في بعض العلماء ذكروا أن فيه سنة بعض العصر بس إيه مؤكد وضعك لكن المسألة مختلفة كما لكن لو فتتك سنة تطورج بعدية لشغل أو للمسيان فتذكر طابع بالعصر تقضيها ولا لا تقضيها, تقضيها. معين وقت لي لكن هذه هي مخصوصة أو دي مستثناء طيب ما حكم الأذن في حق المسهدين الناس المسافر فهل يأذنه ولا يأذنه الجواب يشرع الأذى في حق المسافرين كما في حق المطيمة يبقى بردو الناس اللي على صدر نقول له لو وقفت في مكان أنت والناس اللي معاك بالعربية يعني يبغي أن تؤذن في المكان سواء كان طريق سواء كان مسجد مسجد على الطريق أي مكان كفاترية أي شيء وقفت فيه عشان تصري يبقى الأفضل أنت تعمل إيه؟ تؤذن. إيه الدليل؟ حديث ملك الملك الكويرث. حديث ملك الكويرث. وكان في من أصحاب من قومه وأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ليلة. أسلموا وتعلموا العلم. تعلموا الدين. يعني إذا ما يكونوا ليلة من قرية كده شفت أنت لما تروح مثلا معهد أو تروح مثلا مكان عشان تتعلم عندي شيخ من المشايد تقعوا مثلا شهر شهرين فلاتة عشان تتعلم وترجع بلد التعلم الناس فكان ملك ابن الحويلة جاي في وفد عشرين جاي في وفد مجموعة عند النبي صلى الله عليه وسلم كان بيه عشرين للي يعلمهم فهم الرجنب لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم شوقهم لأهلهم وكان رحيم الرفيقا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا علموهم وصلوا يعني أنامهم عشان تعلموا الصلاة فإذا حضرت الصلاة فليؤذل لكم أحدكم وليأمكم أكبركم يبقى ليه دليل عليه؟ يتعرض بالخطب هنا فين؟ لا ده أصلا أحفظكم ده لكن المؤذن لا يشترط أن يكون حتى حفظ قرار فليأمكم أكبركم آآ هنا آآ وليأمكم أكبركم ليه بقى؟ أقولت أمونا نشوان مساعدة لا حاجة تانية فعل نوال هنا يأمكم أكبر ليه؟ موكل لول كان أجلهم ماشي لا في جيمة تانية أرض أكبرهم أكبرهم لا وفي حنا في الإمام تتبعهم أقرأهم ثم أعلمهم بالسنة ثم أخدمهم إيه؟ سن سنة ثم أكبرهم إيه؟ سنة الوقت لو جيت تنظر لسه قايل لك اهم ان هو كانوا غاد مع بعض يبقى تسوق الاسلام ودرسوا وحفظوا مع بعض وعلموا السنه مع بعض يبقى فاضل ايه السن؟ مع بعض وخرجوا بلد يبقى عاشوا السن يبقى يومهم ايه يبقى مفيش فرق هنا غير ايه فرق السن لكن النقطه ظاهره يا استاذ يعني لنحه طيبه صلى طيب. الله قال قال النووي فيه أن الأذان من جماعة مشروعاً للمسافرين يعني أنت في كل مسافر يشرع أن تصلي جماعة يشرع أن تصلي جماعة وأيضاً تؤذب وفيه الحث عن المحافظة عن الأذان في الحضر والصبر قال ابن عبدالبر وقد أجمعوا للمسافرين وفي... وقد أجمعوا على أنه جائز للمسافر الأذان وأنه محمود عليه مأجور فيه وقال؟ مش حقنا فرض الفاية في الهياء على المساعدة ايه؟ ما ديش ولا فرض لا مش واجب لا هو مشروع مشروع وضع فاقل حول مشروعه انه مستحب؟, مستحب لكن لو صلنا الناس بدون اذن والاقامة في الصفا مه؟ صلاة وصحيح؟ صلاة وصحيح؟ انتبه معايا ما هي شروط صحة الافتة المال يتعجبهم ايه؟ شروط صحة الافتة وشروط المؤذن والمستحبات في المؤذن دي دا أهم كانت أسئلة في باب الأفضل أول حاجة شروط صحة الأذان وأظن أن كل الأخوات برضو يعني متابعين يقولوش أنه أرضت درس التاع أذان وقانو إحنا مناش في الأذان ولا في الإطار لكن برضو ما يلمش يعني كما يقول القائل تعلم العلم في أنك لا تدري ماذا ممكن واحدة يتنقى ربنا يصلح حاله واطلع مؤسس المسجد ولا حاجة او الجوز هيكون كافتة في مسجد قتبانا فهتبقى ما شاء الله يعني شيء طيب ان ينشر هذا العلم فالأخوات ده ما يعودش يتقدموا ان الدرس دي للرجالة ده الدرس الجميل ما شروط صحة الأذاني اول شروط صحة الأذاني مين يعني دي عبادة الأذان إيه؟ ها؟ عبادة وإذا ليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالإيه؟ إنه يبقى الأذان عباد وبذلك هجينا سؤال مهمي جداً كان وزير الأوقاف السابق واخد بالك فكان عايز يعني أسمى الأذان الموحد زي ما يكون كانت حاجة يعني إيه؟ زي فيروس ماشي في البلد إزيه المدرس إزي الموحد، إزيه الجامع الموحد فقالت بالله ده من جملة الموحد واخد بالك وبرضه صف الحرمين موحد فقال لك نعمل بقى ايه الاذان الواحد فكان عايزين يجيبوا اسطوانات سي دي ويحطوها في المسجد ويشغلوها واخد بالك فالاذان باطل, باطل باطل ليه لانه ليس عباده ليس ايه عباده انت العباده بتكون في ساعه الوقت بتاع الاذان لكن لو شغلت تسجيل الشيخ محمد رفعت رحمه الله مسجله من من 60 يبقى هي دي ايه دي مش ريد الضخ ده هو كان بيهيا مسجل في صاله للصلاه او في الاستوديو اللي الاستديوهات فما تجيش تتعبد بيه بقى في ايه بعد 60 سنه وتقول الاذان وحده دي اذان باطل ما ينفعش الناس من الاذان اره وحمى الناس من الاجر وادع عن البدع واخبارك المحدثه الى خطوت زاح وزاح ايها سبحان الله الحمد لله وره هنا سأل الله أن يورينا الآيات في كل ظهر عام الله أول شرط من شرط صحيح للأذان إن إلهي أو شرط إلهي الشرط الثاني دخول وقت الصلاة مع عجل فاتح يعني منفعش واحد يأذن قبل الوقت يجيش واحد قبل الدور وعشر ديائق أو نوص راعه يأذن يقول لك أستوى بشارك أفضل صحيح للدور كما أذن الوقت لا منفعش لابد لكي يصحي الأذان أن يكون إمتى بعد كل وقت الصدق إلا الفجر لأن الفجر ورد في السنة له أزانان الفجر إيه؟ أزان, أزان, أزان إيه؟ أزان بلال وأزان عبدالله ممكتوب أزان بلال كان أبن الفجر اللي هو عشان الصحور وعشان اللي, اللي يخلص طيام ولذلك قال إن بلال يؤذن بلالك فكلوا والشرب حتى يؤذن ابن ام بسو الوقت الوقتي عشان الوقتي اللي هو قبل الوقت بتاع الفجر حوالي حول ربع ساعه الساعه 200 نعمل في الوقت يا خالد ايه حاليا بنعمل اذان عليه أهل بلدي الثلاثه اه يعني بدل من الناس كانوا بيعملوا حاجه اسمها تواشيح ثاني بقى نعمل له توشيق الفان نعمل له ازان الفان للأول ايه سنة ايه يعني ديه سنة بس نعمل لها انه يا شيخنا فا. فالناس بقولك اسم لنا لف وده جايدين بديدين بس نتعودوا يا شيخنا اه اه كده قادوا لو فعل ده يعني لو فعل موليه اولا موليه يتكلم نقول له دلوقتي ايه رايك في التواشيح اللي بيقولوها يقول لك ده حلو والله بتصحى الناس من النوم والناس بتصحى عليها ومش عارف ايه وكان زمان بيقولوا بقى ايام المعازر قال القرصان طلع راجل يرفع العلم ده وكل شيء ارفع العلم وصلي على النبي ارفع العلم وصلي على النبي والناس قاعده جنب الزر تشرب واخد بالك اه ده جاي ده جاي طيب هو بدل نجيب واحد يقول ارفع العلم وصلي طب ما نجيه واحد يأذن أذان السنة وقبط والمدفع واحد يقع أقول لك ده <تصفيق> صحيح فالنقص ضيب الشاهد من الكلام أن, إن الأذان الأول أذان بلال سنة أذان بلال سنة طب <تصفيق> الجمعة ليس له أذان الجمعة هو طبعاً ما نقدرش جول بضع يعني في بعض البلاد وبعض المساعدة بتأذن أذانين ما نقدرش جول بضع لأنه سنة رسمها ماضي لكن كان لها هدف وكان لها علم لما كفر الناس كان بيُرسل مؤذن الى الظوراء الى السوق يؤذن في السوق وكان بقى لو بنيجي الخطيب يطمع كان فيه مؤذن اخر بين هذا فكان لها علة لكن علة دلوقتي يعتبر زالد لان بقى من كل مسجد ومسجد مش مسجد مساجد بقى لك كل واحد اللي عنده جراشهم حتى عامل مسجد يقولك ايه اه فيه خط الجمع وهذا طبعاً كلام فارغ للأسف في ليديا يعني ده هذا خلاف السنة بخلاف مذايب العلامة كلية إن واحد عمل حتة تحت بيت ويقول لك زاوية تحت بيت ويقول لك اتصالى في الجمعة لم يفيش كمان في صوت صلاط الجمعة في المساجد الجمعة والمساجد الكبيرة إلا إذا ضاقت المساجد يعني افرض فيه حي لما فيش في مسجد جامع وفيه مسجدين تحت بيت ما فيش مشكلة تدروها مفيش مشكلة, مشكلة فيها لكن إذا مسجد جامع وجم بحيتة زاوية تحت بيت والمسجد الجامع من المناج والزاوية الناس بتروح تصلي فيه؟ لا الافضل والاسلم الناس بتروح تصلي في الزواجات ما تروحش تصلي في الزواجات يصمّف المسجد دي ليه؟ الجامع مسجد الجمعة مسجد كبير مسجد كبير هو اللي بتصلي في الجمعة. نرجع الموضوع يبقى دخول وقت الصلح معادة الفجر قال في المناب ولا لو صحان أي أذان و قبل الوقت قال في الشراح عم غير الفجري فلا يجزي الأذان إلا بعد دخول الوقت. بغير خلاف نعلمه لحديث إذا حضرت الصلاة في فيه ترتيبين فالفجر أما غير الفجر فلا طبعاً دي كلام المنارة الشرح ما؟ الشرح إن الأذان لا يصح إلا ما الوقت هذا بغير خلاف نعلم لحديث إذا حضرت الصلاة فلأثن لكم أحدكم إلا أذان الفجر فيصحه بعد منتصف الليل يعني نصف الليل لحديث إن بلاد يؤذني بلايه فكل وشانه حتى يؤذني ابن أم مخته ومنطفق عليه واضح الكريم أخونا؟ طبعا في بعض القرى قال لك إن بعض الإخوة قول لك إن الأزام بتاع الأواف دي الصحيح وإن الأزام الرسولي اتأخر لنص ساعة والكلام ما حاجش قالوا للعلماء حتة نص ساعة وإن ناس نورت ساعة لرابع وإن ناس نورت ساعة لرابع وإن ده خطأ الأزام يعني بالكثير بإثنى شضيات تتسع يعني جماهير السنه العمليه بتاخذ بالاحتياطي نروح على 90 90 باظ واضح لكن عشان بعض ما في بعض القرى ما يوصلوش في الجامع الثاني يقول لك انا وصلت في البيت ليه يا ابني يقول لك عشان الاذان باظ بالله عليك تقدر تتجرى وتضط صرف 90% من الناس او 80% من الناس عشان تقول الاذان باظ حته نص ساعه كان ده لم يقل بها احد من العلماء في الناعله انا نفسي لما شفت الشط بالعجوي في المساله قال على حوالي ربع ساعه بالكثير ربع ساعه بالكثير ده كان نص ساعه الشيخ المرسلين قال ايه 12 دقيقه حوالي كان ديه و12 دقيقه 12 دقيقه طب الناس اللي دي اذانها صحيح ولا باطل صحيح لان احنا دول اهو اللي اذان الفجر ده صحيح قبل الايه قبل الوقت اهو يبقى اذان يبقى دي ازالة فشو الشرف مصابيك ازالة معلش لو واحد يشربه الازن المؤزن يعني النشرب دي ده هو العشد دول يتيحه ان انا ممكن اكمل لا معنى مش معنى عشد دي ان انت تاكل بعد الازال لا تمسك انت الازال تمسك انت في حالة واحدة لو كان القناع على فمك واحد ياخد حباية علاج حبيت علاج وبيحط الحباية وبيرفع المي ايه الازال ازالة لوله يكمل الحب ايشرف شخص المي اذا سمع عبد النداء ونداء على فيه فلن نبره حتى ياخذ منه حاجه واضح لكن واحد بقى ايه صحه لا الاجزاء يعد الصح واخد بقى, بقى. لا يقولك انا قدام 10 دقايق وخمسه وقت ضايع وخمسه شاي لا نفكش واخد بالك ان في صور فيها الناس وتلاقيهم بعض الاثواب يتضرعون ودي شيء عجيب يعني دليل على افلاس العقل والخوف يعني دليل على إفنس علم وخنوق لماذا بص للناس كده وهو معتكب؟ بص للناس وهو معتكب يوم الأسان أزلت ليه بسك القول رايد يقاردع فيه إيه دياني؟ يعني إيه؟ هو يتعمد خد هذا هذا أولاً لعنده علم ولا عنده خنوق لعنده علم ولا خنوق فإشان الكلام المسايد دي لابده تطبط لابد المسايد دي تطبط يبقى كما لا احتطل الصلاة ما احتطل الصلاة انت بقول بأخر الصلاة طيب ما تحتاطل الصيامة وكنتمسك عند الأذن يبقى ازونا بتحتاطل الصلاة بتحتاطل إيه؟ يبقى بحتاطل الصلاة بالتأخير وأحتاطل الصلاة بالإيه؟ بالطاق دي بس إيه؟ أجل لكم بسامعة معم لا بسامعة أن يكون باللغة ترتيب الأذن أنا جاي لك وتقولي يا حمد ده الأذن عشان التساعد في الأذن أول ولا الثان التسويق بقى التسويق التسويق جاي أدو إن شاء الله بعد الصفحة أو أكثر ما شروع صحة الأذان واحد أن يدين دخول الوقت إلا أذان إيه؟ الفاجر يصلح قبل إيه؟ قبل الوقت ها تلاتة مش يعني تلاتة تلاتة تلاتة تلاتة إتباع لو أسيس فتحت بقصر لو فسأل بقصر تلاتيب الأذان يعني تلاتيب الأذان إن حي على الصلاة أبن حي على الفلاح أخذ ما يجيش راه يقول حي على الفلاح حي على الصلاة لا لقوله الأزام وارد مرتب يبقى أنت تقوله إيه مرتب. مرتب أن يكون مرتبا قال ابن حزم ولا يدوش فكس الأزام ولا الإقامة ولا قدن أفخر منها على ما قبله فمن فعل ذلك فلنؤذن ولا أقام ونصلى بأزام ولا إقام يبقى لوحد نسى وهل حي على الفلاح نقول له عيد تاني حي على الصلاة حي على الصلاة ويجيب بعد حيها ايه؟ حفي بقى لو اخطأ شيء لو قلت لك ارجع صحح وعيد الشيء ده بتاني رابعا ان يكون من اللغة العربية فلا صح الاذاة الا بألفاظ الوائدة ما يجيش الله اعظم الله اعظم نقول لي اولي غلط يا ابن الله اكبر يقول لك ما اكبر يا اعظم ماشي يا صح معه لكن الاسباب ورد ايه ها الله وحده لا يشهد له حاجه يبقى يخدم الوليه ها ايه خالص الوله يعني ايه يعني ان يفصل بين جمله شيء اخر الا لعونه صلى الله عليه وسلم والأزام وأن ندعو ماما والله الدار التامة إلى أخير عندما تأثير في الصفحة المعلى وشاهدنا لازلنا في شروط صفحة الأزام الشرط الأول من الشرط الثاني بكل وقت ما عمل فجر الشرط الثالث تلفي بالأزام الشرط الرابع من الدروعة الشرط الخامس الملغة إلى قال في المنار في المنار السبير ولا سبحانه إلا مرتبين صحح ده مش مرتبين مرتبين الاخوه الاخوه صححوا ولا يصحان الا مرتبين متوالي يمني عرفا لأنه شرع كتابا فليوجد الإخلال به قال في الكافلي أنه لا يعلم أنه أذان لا يعلم أنه أذان بدونهما يعني بالتلتيب والمعلاة فإن سكت سقوط طويلا أو تكلم بكلام طويل بطلا للإخلال بالمعلاة فإن كان يسيرا جاف يعني يسيرا يعني واحد هو أذن فبين جمل الأذان واحد دخل بذنب الله السلام عليكم قال له عليكم السلام علي أخد بالك فلو كان الفصل يسير لا بأس أما أنه يسير جملة الأزان ويقعد يتكلم مع واحد لا هذا يبتل الأزان قال الحسن لا بأس أن يضحك ويؤذن أو يطيب طبعا يضحك أن يعود يعمل أبقى كأنه بيقول لك أجباء لا فكذا لو وراء منظر مثلا معين فغلبه الانتسام أو غلبته الضحي وباء طيب يبقى إذن المؤلاء المؤلاء طيب من الشرط أيضا ستة خلوة الأزان من اللحن الذي يغير المعنى طيب اللحنة الذي يغير المعنى في الأذان كمد همسك الله أكبر يعني الله أكبر آه آه ايه بيسأل خطأ واحد تاني باب يمضى أكبار يقول لك الله أكبار ايه يا رم راح فيه دا ديه قمت كلمة لقد قلت تاني خطير قد لقيتنا أكبار جمع كوب والكوب والطب والعزو قلت بها ايه فما ينفعش. واحدة يقول لك الله هو اكبر. تريد ضمه طرعك انه ايه? الله. وهو عاطف. يبقى اذا اللحن اللي, اللي يغير المعنى الازم يبطل به. فإنه يغير المعنى فهو مكتوب. بلد. اه واحد يقول لك الشجو أن محمد رسول الله. محمد يعني بلد. والله ف هو ما اندرش المعنى لكن في قراه في قراه يبقى المعنى اللي يغيئ اللحن من غير المعنى طب يعتبر به اذى طب معنى الذي لا يغيئ اللحن الذي لا لا يعتبر اذى سبعه من شروط شروط صحه الاذان رفع الصوت او اسماعه الناس خارج المسجد باستعمال مكبرات الصوت او بغير استعمال مكبرات الصوت كان زي نشوف كبر الصوت ده طاوله للمحزان ويؤذي ان هم يسمع هي الناس حتى لو الكهرباء قطعت يوسفع بان هو يطلع فوق المسجد او يقف قدام المسجد في الشارع المهم يوسفع ليه لان الهدف من الاذان لو <تصفيق> قلنا معناه اصلا ايه الاعلان اعلان للطلاق الصاد فانت لما تقاسم بينك وبين الناس جوه الناس هتستفيد ايه واضح ملوش اي طيب بيبقى ليش حد صحه الاذان وده سؤال مهم جدا احتمال ايه ماشي مي... انا عايد عليه زاليت عليه شارع ابن الكام طيب <تصفيق> <تصفيق> طيب ما هي شروط المؤثره خلي بالك بقى شروط المؤثره دي شروط صاحب الاذان طب المؤذن بقى اللي شروطه ايه قال اول حاجه ان يكون مسلما ذكوا عاقلا مسلما خرج مين الكاف ما يجيش واحد ايه مثلا إيه مسجد ولو واحد مصراني فتح محلي جانب واحد يدل مفتاح وانه مخش ازني انا فلاه انفعش انفعش مش عشاني واحدة بوقناه مخش ازني ب... لا يبه هذا لا يجوز حيث ان لازمنا بود يكون بمين موس لانه اعباده لانه اعباده زاكى وراين جايدة تشعر بك زاكى وراين خرج بمين الانث المرأة مكثلتش أخذ بالك الجيش تعمل زي الست اللي في أمريكا اللي جابت واحدة تأذل وبالتالي كانت تأذل بينه وكشفه شعبات أعزونا كيف وخطرت الجمعة وصورت دون جمعة ووقفوا إيه؟ الرجال جميعين جنب الحياة وإن الله وإن إيه يا رجل يكون مسلماً ذكراً عاقباً فعشو أحد مجنون يوز يبقى واحد مجنون او معتوف هيتلعب بالناس هيتلعب بالناس كل شويه ايه لعبه يقعد يفتح المخ ويقعد يصر مع يبقى موسم ذكر عقله 2 ناطقا فشو واحد اخر اس استخدم او لو انت راجل يعني لو شرط لديه بس انا ذكر في المناقب ان يكون ناطقاً يعرف الكلام على فكرة برضه ممكن ناطقاً ومعرباً عن الكلام يعني ممكن واحد بلطأ بس فاة فاة بتاقتا بيطلع الثين فاة والصد صد اتفيني؟ يعني ممكن واحد برضو بتتكلم بس كلامه ممكن غار المعنى ممكن الكلام غار المعنى فان يكون ناطقاً طبعاً الكلام مفهوم الكلام مفهوم اثريفاً عدلاً عدلاً يعني إيه؟ يعني ما يكونش فاسر ما يكونش مشهور بين الناس بالسوق والفسق والعزب الله لا يكون عدلاً قالك عدلاً ولو ظاهر ظاهلاً يعني ممكن واحد واقع في معصيك بس يصظاهر قدام الناس زي ما يا شا شاعبان كده واحد مداخن واحد يشرف سجاب بس ما قدام الناس يبقى ده ظاهر ولا غير ظاهر غير ظاهر غير ظاهر هو راجلة بس هو عدل يعني فسقم الظاهرة فرص كده فقدام الناس عد ظاهر العدال لكن واحد مدخل ماشي قدام الناس لا طبعا ده خالف المخالف فسق اللي عليه خروج عن طاعه الله اي فسق ظاهر يمنع من الاذى لان عيب عيبت الا سكن راكد طبعا راكد مش شرط ده يعني واحد متوظف من الاوقاف ومدخل قاعد قدام المسجد دي شخصيه اه الحكم الاذن يجي يقوم داخل <تصفيق> المضض ومأز وبين كل فرض وفرض انتظار الصلاة بعض الصلاة بس هو يتطلق وشيء قضي بظهر دي انت نكوة عاية لكن لو نمتك في الكلام لو نمتك في المسجد نقلوا ممنونة أز ممنونة والمشكلة ايه دارة برضو اللي عايزها نتبعها ان الاخوة بيخزلون للأس الاخوة بيخزلونه وفي شميته يقول لك فلان مدخن وبأز ما وبأزل ليه لان الاخوه كسالين ما انت عشان تدي للاخ ال خد خد المفتاح وتعالى اصلي الفجر الفجر يعني الشبه اللي هو يعني اشرب له موت وماله فاخوه للاسف بيشمته ناس هنا ويقعد يقول لك يا صديق الله هو بس احسن منك الراجل صادق الفله حتى راجل بيحافظ ان هو يفتح المسجد صلاه الفجر شيء مقدس عنده وانت اخ بار عامل سني وللاسف يتلعب بك الشيطان ويقول الشيطان في أذرك كل ليلة وإن لله وإن إلهي اشكالك من الكلام إن لابد المؤزن يكون عجل قال ابن في وفي إجزاء الأذان من الفاسط رواية الأقوى وهم عدم الإجزاء لمخالفة لألم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الكلام ده إذا كان هو المؤزن يلوحي في البلد لكن افرض البلد فاعش إنه ومنه واحد فاسم فما يجيش بقى نقول بقى صحي عزال واضح الكلام لكن هو المؤذن الوحيد في بقى نقول لا مهنوع دونه اللي واحد تاني <تصفيق> طيب من شروط أيضا التنييز من, من شروط المؤذن قال لك أن يكون مميز طب يعني مميز قال لك المميز هو من بلغ سبع سنوية المجلد المجلد المجلد المجلد المجلد لأن يكون الصبي في لأن فيه ناس بيهدوا عيل بصوته حلو يقول له أزل لا أزل دية الكلام طبعاً لو كان في أزلات أخرى مفيش مشكلة لكن ما يجيش بقى القرية مفيش فقى للمسجد واحد يجيبه عيل هو اللي أزل ينفعش عيل يؤتمن على ذا لأن العيل عيل يبلع لكن يمكن قرى الولد ده إذا كان مميز فاهم عن سبع سنين ويعقل نقول له أذن لك الصرط طيب مفيش مشكلة. بس يكون في حد تاني بيأذن في البلد بيقول شو هو الأذن الوحيد قال ابن تايمة واجبع أن الأذن الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والسلام لا يجد أن يبشره صديق قولا واحدا ولا يسقط الفرض ولا يعتمد في مواقف العبادات وأما الأذن الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجن التي في المصر ونحق في المصر في المصر المصر اللي هي البلد أي قرية يعني إيه لكن مصر لا لا مصر بالكسر ده بلدنا ده مصر ده مصر يعني كلمة مصر بالفتح بلد أي بلد اسمها مصر قطر قطر أي قطر لكن بالكسر إيه مصر ماشي؟ ادخلوا مصر إن شاء الله مني مصر يبقى ديه مصر إيه بتاعتنا وهذا كان اهبطوا مصرا بلا قطر اي بب؟ هتلاقيه فيها بصر وطوبة تلاقيه فيها مبنك ايه؟ طيب زيك مصر ممنوع من الصرف لكن مصر أمصار. جمعها امصار جمعها ايه؟ امصار فمش ممنوع من الصرف بتتنونها عدل ايه مصر ممنوع كسر ايه؟ مصرا مصرا ملونت وان كان دي برضو مختلفة اه بس دي ايه بالضبط لكن مصر المبنى قال ولا يسقط الفرض على معتمة في مقبض العبادة أما الأثاني الذي يكون سنة مركبة في مصر المساجدات في المصر ونحو ذلك فهذا في فيه روايتان وصلاك جارس يبقى أنت الصبي يعزن لما يكون في أزانات تانية في البنة إيه أنت ما يعزنش لما يكون هو الأزاني الوحيد من الفرش المصر وأردو أن يكون كلامة فوقهم يبقى أن الكلام يعني رواضي مسألة تانية لا مسألة أخذ الحجر على الأثاني وما حكم الرافل للمؤذل مع البالي هل يفع المؤذل يأخذ مرتب من المسجد أو يأخذ مرتب من الأواف؟ ولا لا عن عثمان ابن عب العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتد بأضعافهم اقتد بإيه؟ في صوت الجماعة السنة التخديق إذا صد أحدكم لنفسي فليوقي المشاء وإذا صد بالناس فهذا يخاف، يقترب أبعثه واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذان إيه؟ أجراً، لا يأخذش بلوس على أذانه، قرش العبيل رحمه الله ويجلب على المؤذن أن يكون محتسباً في أذانه لا يجلب عليه أجراً أجر ما ليهما يجب اليوم، وأما إن شيء من غير مسأله ولا إشراف نفسه فليقبله ولا يرده فإنما هو رسم صحه الله دي رجل يعني واحد أزل في مسجد ويجي صاحب المسجد داخل الشهر قال له خذ يعمل من الجهة هو ما طلبش من الجهة ولا هو أخذ في النوم من الجهة ولا عايز من الجهة لكن درسك ربنا ايه لكن يقول له بقى انت كلهم الجبن الفاجر وبقى كمان الدور والعص فنعايز يجي يجي ناخل الشهر لأنه يقول له بيقصة رجل الأبد ما تسومش على, على الأذان ما تسومش على عباد لما الإيمان محمد قال له فيه في في إيمان في الطراوح في رمضان اشترك عن الناس قلهم أصلي لكم بكذا ليه بعض الإيمان كده لما يوحي اختلف في, في, في القرية واخد بارك بل القرية لهم العزق عربية وهاخد 1500 جنيه على رمضان كبير ولو هاجي يوم وأجز يوم يبقى أخد 300 جنيه بس فالإيمان محمد يسأل على الرجل اللي بساهم على صراف الطراوح قال بئس الإيمان هات هل لقى ده دي راجل سوء والعجل إليه نوحك بيساوم بيساوم على صنع إنك صرقه كذا وباخد كذا ولو وجيك شاكم كذا إيه؟ بيقصر راجل حاجة. لكن لو جاءه بدون طلب ها؟ فلا بس. طب مسألت الرزق بقى مسألت بقى مسألت باطل بقى مسألت باطل طب الدليل إعلام على الكلام الشكل الألباني ده؟ على الكلام الشكل الألباني ومن بلقه عن أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفسه حديث أول صلى الله عليه وسلم فليقبل ولا رد في, في المرسل صدقه الله عز وجل وقال الشريف رحمه الله أما الجعال بأن يقول من أذن في هذا المسجد فلو كذا وكذا دون عقد وإلزام فهذا جائزا لأنه لا إلزام فيه فياك المكافأة لمن أذن ولا بأس المكافأة لمن أذن وكذلك الإقام وقال فلا يحرم أن يرق المؤذن والمقيم عطاء من بيت الماء إلا إبنه وهو ما يعرف في وقتنا بالغاتل لأن بيت المال إنما وضع المصالح المسلمين والأذن والإطامة من مصالح المسلمين. المسلمين يبقى الغاطة المتائلة عرف حلال والحرام حلال وضع الكلام حلال لشغال الشهنة في الأواف ما هو يزين لا دي باب سواف ما في الأواف من غير الأواف فرما بيأخذ فلوس على عدم العمل فهذا السحف والعزب الله لو بده عشان تاخد غدراتك لو ت... اه لكن الواحد بيروح ايه يمنقصوا اخر الشهر قبل المفات الشيخ يوم رايح مصح كله صح صح صح وينزل فوبال ويقوم واخد ال200 جنيه نقول له لا انت تروح بقى ما تاخلوش بقى